بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى الأعمى وما لعله يزكى أو يذكر أما من استهنا تصدى وما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 متاعا لكم ولأنعامكم فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه وجوه يومئذ مسفرة 112. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قتره أولئك هم الكفرة الفجرة